بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادقا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَكَّ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون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 انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم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 قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسوَّمة نادَ رَبَّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا وَيَرْبَعِيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 فَمَا اسْتطاعُهُمْ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء Szanowny فرشناها Przewodniczący, Panie ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. إن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 قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوا Fawailun ilo kafaru dina, kafa الذي <يوعدو>